ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلح فلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الامام البخاري وهو في الفتح الحديث رقم اربعة تلاف في باب كتاب التفسير باب تفسير صورة هود الاية مية وذكره ايضا الامام مسلم فهو حديث متفق عليه وذكره الامام الترمزي كتاب التفسير باب تفسير صورة هود وذكره ابن ماجة في باب الفتن الله يقول لان الموضوع في هذا اليوم مصارع الظالمين مصارع الظالمين وهذا التخريج اقدمه لان هناك احاديث مجذوبة على المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فان قال الخطيب او القارئ قرأت فقلت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمه صحيح مسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي ان توكيد واللام لام التوكيد ان الله لا يملي للظالم حتى فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم قول الحق وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد هكذا الحديث مع الاية في منزلة السنة من التشريع يتفقان. وهناك بعض الاحاديث تأتي مفسرة ومفصلة للمجمل. وهناك احاديث تأتي مقيدة للمطلق. وهناك احاديث مخصصة للعام. وهذا الحديث من النوع في منزلة السنة ان يتفق القرآن مع الحديث. ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة. ان اخذه اليم شديد. يملي للظالم وهذا الاملاء تفسره لنا الاية الحادية عشر من سورة الرعب خير ما يفسر به القرآن القرآن وسنة المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم اما كلام الانشاء فقد ذهب الله يقول ويضع درجات. لا بد وان يمر بها الظالم. يقول الحق في الاية احضاشر من صورة الرعب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه من امر الله. هذا صدر الاية. وسط الاية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم عكز الآية وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ترابط الظالم يعطى ما من ظالم إلا ويمكن وإلا ما الامكانيات التي سيظلم بها اذا لابد وان يعطى اولا وينظر له الحق اكفر ام شكر له معقبات عطاء له معقبات وهي الملائكة يفسرها قول الرسول فيما اتفق عليه الامامان البخاري ومسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار له معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه للانسان ملائكة يحفظونه من امر الله اي بامر الله تنام ليلا وقد تأتي الهوام اليك يأتي السعبان ويقف بجوار الرجل السعبان بجوار الفلاح في الحق لا يستطيع ينام بجواره ولكن لا يقربه فمن الذي يحفظه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله قل لخلاياك التي تتكاثر ولتكن البيضاء بعدد الالاف في الملي من الذي قال لها وحفظها ان تتكاثر بهذا العدد لا تتعداه لو تعدته وخرجت بغير نظام عن الحفظ لا لاصيب الانسان بسرطان الدم فمن الذي يحفظها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله سل الكبد عندما يصاب بالسرطان وتكثر الخلايا ويتضخم الكبد من الذي يحفظك يا كبد سل القلب وأنت تنام ليلا من الذي يحركه من يوم أن ولدت إلى هذه الساعة ولا يقف سنية واحدة تنام عيناك ولكن عين الله لا تنام له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قل للكليتان قل للكليتين من الذي يحفظكما من الذي حفظكما وأنتم تتحركان ليلا ونهارا إنه الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ولذلك الظالم لا بد وأن يؤتى الملك أو المنصر ثم يحفظه الله وكان قادرا الحق وهو قادر على ان يصيبه بالشلل فلا يتكلم او يضيع ما يملك او لا يأخذ هذا المنطق ولكن الظالم لا بد وان يعطى اولا يعط وانظر الى الظالمين في القران حتى لا يكون الكلام انشائيا الحق يقول عن النمرود ابن كنعان ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك آتاه من الذي آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فماذا صنع النمرود بدأ يغير نفسه ولذلك عطاء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يعفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه أن آتاه الله الملك هذا النمروث إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال له أنا أحيي وأميت تغيير نفسي غير نفسك احيي واميت. اقتل الملتحين. اغير النفس. عملية التغيير النفسك. ولذلك انذر الى قارون. قبل ان يظلم اعطاه الله مكونات الظل. اعطى مكونات. هذا الاعطاء للموحد. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. ماذا قال سليمان عندما رأى الجنود وعندما رأى سليمان المشايخ والغفر والجنود هل قال اقتلوا الموحدين الذين يقولون لا اله الا الله لم يقولها ولكن قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والديك وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتي مش بعملي. تواضع. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اما ان ينفخ الشيطان او داجع ويفترك? لا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يمكن يظلم يغير نفسه ان الله لا يملي للظالم يتركه الله سبحانه وتعالى يظلم الاية لها تلت مراحل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ولذلك قرون قبل ان يظلم ان الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم استمع وآتيناهم من الكنوز من الذي أتاه وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة وآتيناهم من الكنوز قال له الموحدون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ماذا قال غير نفسه قال إنما أوتيته على علم عندي مدت أتى وآتيناه من الكنود التاني وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ماذا قال نفخ الشيطان أوداجه وقال إنما أوتيته على علم عندي إذن الظالم يمكن ثم بعده يعطى ثم ايكفر ام يشكر ومناسبة هذا لانني اريد ان اختم الحديث من الاية اتنين عن صاحب الجنتين فكلامنا اليوم حول نهاية صاحب الجنتين وتكلمت منذ اشهر على عطاء الله لصاحب الجنتين ثم جئت في الجمعة الثانية تكلمت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بدأ صاحب الجنتين يغير نفسه يغير نفسه بعد ذلك المرحلة الثالثة واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال نطبق المراحل على صاحب الجنتين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله أعطاه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظها الله من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيء لان من الذي حفظها له حفظها الله بقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله وفجرنا خلالهما نهرا فمن الذي حفظ الماء في النهر القائل قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن غر هذا الماء فمن الذي, فمن الذي حفظ له الماء الذي حفظ له الماء هو القائل قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا من يأتيكم بماء معين وهو القائل ايضا وانزلنا من السماء ماء بقدر بقدر بحفظ من الله ولو شاء الله لفتح ابواب السماء ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر ومن لم يصدق بكتاب الله فهو كافر والعياذ بالله وان شاء فلينظر الى تونس منذ جمعتين فتح الله في دقائق وسوان ابواب السماء فتحطمت الاف البيوت ومات الاف الاشخاص هل يستطيع احد ان يمنع الماء إن استطعت أن تمنع الشمس من الخروج فامنع الماء من النزول وأنزلنا من السماء ماء بقدر أي أن هذا الماء ينزل بقدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر وإنا على ذهاب به لقادرون إذا نزل الله قادر على ان يذهب هذا الماء غورا في الارض ولكن انزله الله بقدر وحفظه الله بقدر ذلك تقدير العزيز العليم وفجرنا ما نهرا وكان له صمر بدأ يغير نفسه ان الله هذه مرحلة العطاء ابقاه الله وأعطى له عينين ولسانا وشفتين وقلبا يتحرك ويدا تتحرك وكان أساسه نطفة أساسه ضعيف نسى قدرة الله سبحانه وتعالى بدأ يغير نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه سبحان الله وقبلها قال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعذ نفرا تغير نفسي ثم بدأ العطاء يغير في نفسه أيضا للكف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 ماذا قال له الموحد المسلم الملتحي ماذا قال له امام هذا العنفوان امام هذه الشدة قال له انا اكثر منك مالا واعز نطر انا اكثر منك مالا ما اظن ان تبيد هذه ابدا استغ... ماذا فعل هنا الولاء والبراء. الولاء والبراء لم تكن نظرية هندسية لا تطبق في واقعنا. ولم تكن ابيات شعر خيالية. ولكن الرجل بايمان قال له ادى الولاء والبراء تبرأ منه اولا. فقال له اكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هذا هو البراء من الكفرة البراء من الظلمة قالوا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار لم يخف من سلطانه لم يخف من جنوده لم يخف من ماله انا اكثر منك مالا واعظ نفرة. قال له اكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. من الذي جعل لك رجل? وجعل لك هذه الشرائط والدبابير يا صاحب الجنتين. يا صاحب الجنتين علام هذا الافتراء. لماذا تفتري في ارض الله على عباد الله? اعطاك الله نولك هذا المنصب اربع سنوات تجلس تفتري على عباد الله وقد خاب من افترى. اظننت ان هذا المنصب لا يزول. ودخلت جنتك البنهوية ظالما لنفسك وقلت ما اظن ان تبيد هذه ابدا بل اعلمتها يا صاحب الجنه بانك ستقتل الموحدين ستقتل الملتحين هل قتلت هل لا قتلت اصحاب الهروين والكوكاين من الممثلين والممثلات? هل لا قتلت الكاسيات العاريات? هل لا قتلت الراقصات? هل لا قتلت من يزبح المسلمين في العالم? ماذا تريد? اقتل واحد في المئة? واحد في سبحان الله. لماذا? ما ذنبهم? وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العديد الحميد? ما ذنبهم? انت جبار في الارض? ما ذنبهم عندما غيرت نفسك? أجلزك الله على عرش الأمن في بلد فظننت أنها عزبة يا صاحب الجنتين وافترأي تقتل خمسمية وخمسين هم؟ ما ذنبهم؟ لا ذنب لهم إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله لا ذنب لهم إلا أنهم يوحدون الواحد تقتلهم. فتنة في البلاد. اقتلوا. من يقول لا اله الا الله من الملتحين. ولم يكتفي بذلك ويقول الكفر اولاد الكفر. كفر. تكفر الناس. صاحب تكفر وهي تكفر الناس. كفر اولاد الكفر. اني اظنك ستبوء بها. ان لم تعلنها امام الناس جميعا توبة امام الله ماذا تصنع يوم القيامة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعة وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ان كنت تؤمن بالله فستقف ستقف ستقف الكفر اولاد الكفر ستبوء بها تكفر الناس تقتل الناس اي بلد هذه يا هلطرة انها مزرعة صاحب الجنتين عزبة عزبة اكفرت بالذي خلاقك من تراب براه. اكفرت صاحب الجنة لانني لا استطيع ولا افهم في الامور السياسية العلمانية انني اتكلم على صاحب الجنتين اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا من الذي جعل لك لسانا وشفتين لتفتر بهما على عباد الله ولو شاء الله لشلهما شللا لا تستطيع أن تحركهما ولكن الله كما يقول الرسول إن الله يملي للظالم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت لم يفلت لم تفلت لم تفلت من يد الله اتشتم الموحدين علامة كفى كفى اسلوب سخرية لقد عجبت من شعب اكثره ثقافته ثقافة تلفاز ومسلسلات هابطة عندما قالوا له ان رئيس حزب من احزاب المعارضة سيشكل الوزارة وخرج الشعب لتفاهة العقل لانه ما تعلم اسلوبا ابدا واصبح سطح التفكير من المسلسلات الهابطة يقولون قنبلة رئيس بلد قنبلة ان احد رؤساء احزاب المعارضة سيكون رئيسا ويشكل الوزراء يا سلام سبحان الله قلت لهم اتنوا واخذ حتى الطلب الجامعيين في مستوى علمي احسبه كذلك يباركون في المواصلات واركبوا المواصلات واسمعهم يقولون سينظف البلد هينظف البلد يا سبحان الله حتى الطلب ال... وجاء ووجدت وفودا ستذهب ولكنني عندما قرأت وجدت اسلوب سخرية يسخرون من يا ترى يسخرون يقول رئيس حزب اخر لماذا تعين رئيس هذا الحيض ان كانت لحيته طويلة فلحيات شعيراتها اكبر من لحياته يا سبحان الله ما تسخرون من الملتحين ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيها عذاب يغزيه تسخر سخرية من اصحاب اللحة هذا يتهجم على اصحاب اللحة والشعب لا يعقل هذا يقول في اصحاب اللحة سنقتل خمسمية وخمتين اين ثقافة هذا الشعب اني والله حائر إن كان وزير ثقافتها عندما سألوه يا لها من مصائب وزير ثقافة بلد اسلامي سألوه لما لا تتزوج فقال لان الزواج معناه الاكتفاء بواحدة ماذا تريد ماذا تريد اتريدها صرصرية وجودية كما جاء سرطر بزوجته الى مصر في الستينات فقرب البلد وقالت امرأة سرطر يومها ان المرأة للجميع كالوردة الجميع مباح له ان يشمها وان يراها ان يشمها وان يراها صاحب الثقافة السرطرية الوجودية بل ثقافته مسونية ما دليلك ثقافة بلد وزر ثقافة يقول ان الله تزوج او لا تتزوج ولكن ان تعتدي على الذات الالهية فقف تزوج او لا تتزوج احد صحابة رسول الله الذين لا تساوي ظفرهم جاء يريد ان يتعبد فقال واعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فقال الرسول وانا اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني تزوج او لا تتزوج فمعناه الاكتفاء بواحدة فانت بين اصلا انظر تعيش بين الافلام الهابطة والمسرحيات التي افسدت البلاد أفسدت البلاد على خشبات مصارح هذا البلد في الهرم وغيره بلد المسارح والملاهي مسارح ثم يعرضون لا يكتفون لا بذلك بل يأخذون المسرحية بعد أن يحزفون بعض العبارات وكلها ماجنة يعرضوها في التلفاز لفساد بقية البلد ماذا؟ ومن أعرض عن ذكري وعزن اقتصاب دنتم البلد ما ذنب الاجيال في جدولة الديون ما ذنب ابنائنا ما ذنبنا ماذا من اخذ منا من هذه الديون يا سواريق هذه البلد ولا تحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تجخص فيه الابصار لم يكتفي بذلك بل وقف متبجحا قائلا ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استراح في اليوم السابع يوم السابع هل كان الله سبحانه وتعالى يا هذا الكذاب كنت معه عند الخالق فقال لك يا وزير الثقافة المصري واقولها بصراحة لان هذه نقطة وحيدية وليست نقطة. علمانية انها ماسونية جاء بها من الماسونية وجاء من الوجودية بفكره عن النساء هذه ثقافة شعب وهذا وزير ثقافة دولة اسلامية يقول اولا اني لا اخاف في الحق لوم تلائم اقف من هؤلاء موقف صاحب الجنتين اكفرت بالذي خلقك من طراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا برا استمع الولاء لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا تقول ان الله استراح استمع يا كذاب ما خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وما كنتم متخذ المضلين عضبا. وكانش اللي بيضلل دولي بيساعدوني لانني تعيد. ما اشهدتهم. خلق السماوات والارض. تولي استريح خلق السماو والارض استريح في اليوم السابع. فكر مسوني. وهذه ثقافته التي اخذ بها الوزارة. فكر مسوني. ماذا تريدون تخطيما لهذا البلد والله لن يرزق الله هذا البلد ولو تفجرت قناة السويت ذهبا وعبار البطرول عزجد ونحن نعصي الله عز وجل ما اغنى عنه ماله وما كسب ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك خلقك خلقت سماوات والارض السريح ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ثم قال الحق في صوره قاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام افتمع ل ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. اي وما مسنا من تعب حتى نستريح. استمع. استمع. هذه ثقافة. اخوك دعونا عليه في مثل هذا المكان. في الجمعة السابقة من الشهر الماضي وكانت الابواب مفتحة عندما قال سأ ساقتل الملتحين ساقتل وقالوا انك ستذهب ولكن عين الله تحفظ من يحفظ احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت. واذا استعنت فاستعن بالله. يا من تقولون اياك نعبد وياك نستعين. اعلن في اياك نعبد البراء من الظلمة. وياك نستعيد. قولوا استعن بالله على كل ظالم كفار. زلم. زلم سنقتل. لا زواج. ما هذه اعزبتكم. سنقتل. لم يقولها. لا اصبح امر من هامان. هامن نفسه كان يحترم رئيسه اما همانات هذه الايام فلاحت... همان كان يحترم فرعون همانات هذه الايام وما اثرهم لا يحترمون رؤساءهم همان اما يقف ويقول سنقتل 550 همان همان ما الهاش اللي اله من فرعون أل سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ماذا قال موسى ممع الشيسلاح دمعه أنا أكثر من كمالا وأعز نفر معه سلاح ومعه جنود ماذا قال موسى ومن معه من أهل الكتاب والسنة من الموحدين قال استعينوا بالله واصبروا اصبروا اصبروا صبر بلا جب استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله ليست لاحد ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فرعون يقول سنقتل ابناءهم زروني اقتل موسى اما همام كان وزير مؤدب شوية لانه كان بيحترم ادب له مش ادب الهي ولا ادب إسلح. كان ادب لرئيسه انما هو مر منه كفر كلهم جنس واحد انما كان احترام لرئيسه كان ينفي السلطة تنفيذية ما يقول شاقط الابد اللي يقول الرئيس انما دخذ مسئوليات الرئيس كأن الرئيس لا يسوي شيئا عنده نتكلم على هامان وفرعون ماذا قال هامان فرعون يقول له يا هامان ابن ليه صرحا قال له ابن لي ليه صرح ليه الا علي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى يا سلام واني لا اظنه كاذبا كذبيه اني لا لي لي ابن ليه يا هامان يا هامان ابن ليه صرحان يوم هامان ابن الصر انما اقول سنقتل هذا افتراء ولذلك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله حفظ لصاحب الجنتين جنتي كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا بحفظ من الله بدأ يغير نفسه يغير نفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ماذا كانت النتيجة واذا اراد الله بقوم سوءا اللي هي المرحلة الثالثة اخر حاجة في الاية واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من يستطيع ان يقف امام انتقام الله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ولذلك قتل مرحلة ثلاث وحيط بسمره لان صاحب الجنتين قال له قال له الموحد ولولا اذ دقلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله الموحد يعلم ان ما فيه من شيء فمن الله سبحانه وتعالى لا قوة الا بالله اصل الانسان تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب شوية تراب ثم من النطفة من الذي جعل في النطفة العيني ومن جعل فيهم اللسان والشفتين ومن جعل في النطفة ايضا الاذنان ومن جعل فيهما قلب فيها قلب قلبا يتحرك ومن جعل فيها رئتين ومن جعل فيها كليتين سبحان الواحد الأحد نطفة من الذي صورها من الذي صور هذه النطفة أنت لا تستطيع إن قطعت أو أخرج أو خلع لك سن أن تضع سن اتصل اعصابه بالمخ وتتصل الاوعية الدموية بالقلب فمن الذي صنع ذلك في سن نطفة اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة لكي تقول يستريح هو الله الله مما يستريح الله وهو الحي القادر مما يستريح وهو الجبار القاهر مما يستريح وهو الذي لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم له القدرة والسلطان والقهر والخلق والأمر والسبوات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته سبحانه سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختراع هو المتوحد بالإيجاد والإبداع خلق الخلق واعمالهم وقدر ارزاقهم واجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور بغير تمثيل ولا تجبيه ولا يعذب عن قدرته تصاريف الامور هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله بجميع المعلومات المحيط بما يجري في تقوم الاراضين الى اهل السبوات يعلم دبيب الدبلة السوداء على السكرة الصباء في الليلة الظلباء يعلب السر واخفى ويطلع على هواجس الضبائر وحركات الخواطر يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى ويسبع ما يرى ما دونها في قاع بحر زاقر متجدل وأحيط بالسمر وأحيط بمرصبه دعونا الله فاستقاب دعوناك يا جبار عندما غير نفسه فاستجبت لنا في هذا المكان دعوناك. وبعدها بلحظات يا من امره بين الكاف والنود. وما سبقت كافه الدود. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. كن. فيكون. فصبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. واليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء. وهو يجير ولا يجار عليه. واحيط بثمره. ضاع من صبه. ضاع من صبه. بعد لحظات. اين انت يا من كنت ستقتله. تقتل البلاد. واحيط بثمره. اصبح يقلب كفيه على ما ادفق فيها وهي خاوية على عروشها او يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلب ماء منصبك قد غار ماء منصبك قد غار وستغور ان شاء الله مناصب الظالمين اللهم ول الصالحين واهلك الظالمين. اللهم ول الصالحين واهلك الظالمين. اخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. ارى الوقت قد فر اكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول إن الله ليمليل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت الجزء الأخير من الآية وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له غير نفسه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له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 من ينصرك؟, من ينصرك من دون الله يا ظالم ضاع منصبك تلك هي المرحلة الاولى لصاحب الجنة الذي اتكلم عنه ضاع منصبك واراد الله لك الخزي والعار لتعيش لطار المنصب ضاع امام عينك لكي لا تدخل بعد ذلك جنتك البنهوية وتقول ما اظن ان تبيد هذه ابدا اول انتقام يضيع المنصب امام عينك وتعيش لتذل وانا لو كنت ميت بتمثيليتك المصنوعة لان هذا الشعب امن لو كنت الخرب على الله في الدنيا وكأنك تريد ان تعلن الخرب على الله في الاخرة تعيش لطرى انتقام الجبار ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله هناك الولاية لله الحق هناك الولايه لله الحق هنالك الولايه لله الحق وفي قراءه هنالك الولايه لله الحق هناك الولايه أي النصر من الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره اما هذا لا ينصر الظالمين فلا ينصره الله ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين ان في الارض. ماذا صنعوا? يقتلوا الملتحين? يحارب النقاب? يحارب النقاب? مرض مسعور? حرب على الملتحين? وحرب على المنقبات? يتركون الممثلين والممثلات الذين خربوا الجامعات بالهروين والكوكاين? من اللي يشتري يستطيع النعام البسيط او موظف? قال ابو افسدوا البلاد ولهم حماية بل الراقص لها ترخيص ببطاقة رقص سبحان الله ترخيص بتعريض جسدها لتكون من اهل النار اما المنقبات فتحارب والاشد من ذلك ان انسان يخرج له كتابا يقول ان المنقبات المنقبة صد من رأاها عن سبيل الله. انا ردت عليه طبعا واخوة طبعا قام الاخ مسجد الجماعة هنا بطبع الرسالة والرسالة في الخارج لانني لا يسعني الوقت ان اقول كيف رددت علي بينت انه لا يعرف شيئا في علم الحديث ف وبدأت حتى قال عن ابن تيمية ان كتاب أن ابن تيمية قال بان النقاب عادة عليه علي بذلك كذب حديث فاطمة بنت المنذر وقال ليس له سند الحديث اقرقت له الحديث من موطئ الامام مالك لم يعرف من الرجال حتى رجال البخاري كل ذلك اظهرت في رسالتنا لا نبغي بها الا وجه الله سبحانه وتعالى دفاعا عن هؤلاء الصالحات القانطات الحافظات للغاية يقول عنهن انهن بالنقاب يمسرن الفاحكة في البلاد ماذا ابقي ماذا ابقي غيرك هجم عليهم في هذا البلد وكان متربع على عرشها ولا انسى يوم ان اعلنها وقال الى ما هذه الخيمات في مصر خيمة لبس خيمة وماشي من الذي يدافع عنهن الله الله اخذه الله اخذ عزيز مقتدر بين درعه وسيفه بين درعه في يوم عيده وارجو ان تفهم ذلك حتى لا يزل اللسان اخذه الله علام هذا الحرب حرب على الملتحيد وحرب وحرب على المنقبات من الذي اعلن الخرب على الملتحيد من كان يجلس من الشهر الماضي على عرشها وما والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك قال صنفان من اهل النار لم اراهما من هم يا رسول الله قال الرسول رجال معهم صيات كازناب البقر يضربون بها الناس ادى وزير رجال معهم صياط كازناب البقر يرتقل اضرابه الاقتيله يبقى منين بقى من اهل النار سنفان من اهل النار لم اراهما رجال معهم صياط كازناب البقر يضربون بها الناس الفرقة التانية اللي عايز ما يكتفيش بوحدة وزير الثقافي ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كاسنمة البخت المائلة اخذ الله احدهما واسال الله ان يزيح الاخر اسال الله ان يزيح الاخر اسال الله ان يزيح الاخر اسال الله ان يزيح الظالمين اسالك يا علي يا قدير ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق اي النصر من الله الحق هنالك الولاية قراعة اخرى هنالك الولاية يعني الحكم لمن لله الحق وان شئت ان ترى جمع القراعتين في اية من كتاب الله في صورة المؤمنين قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون فسيقولون لله فسيقولون لله قل فانا تصحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لا كاذبون. مرحلة اضاعة المنصب تأتي المرحلة الثانية من العذاب. لان الظالم بيمر مراحل ثلاث زم مرحلة, مرحلة التمكين تغيير النفس العذاب ثلاث مراحل اول عذاب يضع منصبه في الحياة الدنيا كذلك العذاب والعذاب الاخرة اكبر ويمرض فيطلب الموت فلا يجد الموت ينام على فراش الموت تأتي المرحلة الثانية وهو على فراش الموت ولو طرائذ الظالمون في غبرات الموت ولو طرائذ الظالمون في غمرات الموت والبلائك تباصط ايديهم بالضرب. اخرجوا انفسكم. اخرجوا انفسكم. كما كنت تهجب على الناس. واذ تخفون منك ومن عذابك. فروحك في جسدك. تنزع كما تنزع الشوكة من الصوف المبلون. ولو اضطرب الظالمون في غبرات البؤس والملائكه تبسط ايديهم اخرجوا انفسكم اليومت جزاء عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق غير الحق ربنا اعيزي استريع تيتني الملتحين بما كنتم تقولون على الله غير الحد. وكنتم عن اياته تستكبرون. طبقوا الله لا. وكنتم عن اياته تستكبرون. وكنتم عن اياته تستكبرون. وكنتم عن اياته تستكبرون. ولقد جئتمون فرادا. ولقد جيتبونا فرادا اين الوزارة? ضاعي. اين انت يا صاحب الجنتين? ضاع. ال... ولقد جيتبونا فرادا اين جنودك? لا جنود. اين منصبك? لا, م... لا منصب. اين كرباجك? لا كرباج. اين من معك? ليس معك احد. لمن الملك اليوم? ولقد جيتبونا فرادا. كما خلقناك باول مرة. كما خلقناكم اول مرة محمولا على الخشبه ادخلوا الخشبة لا وزير ولا غفير لا غنية ولا فقير احمل الخشبة اخرج الخشبة لا لواء ولا فريق ولا وزير لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ولقد جيتمون فرادا كذا خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ويقول الرسول يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهل ومال ويبقى عمله وتوضع وحيدا في القبر لا جليس ولا انيس لا صديق ولا رفيق لا مال ولا دفاع يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت يأتي بغسة والقبر صندوق العمل ثم تبدأ المرحلة الثالثة من العذاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا محب الطاعة فنسعى اليها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 ولا حاجة من حوائج الدنيا التي هي لنا صلاح ولك رضا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عزمة امرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عزمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرة التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتائذ القربى وانا عن الفحشاء والبذكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا نذكر الله يذكركم واقب الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله شأن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الفلاة. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. استقيم يرحمكم الله صووا صفوفكم فان تسوية الصف من تمام الصلاة ممكن تصل في حالة الاستحام تصل على قدامك ممكن يصح وذلك واللي في خارج المسجد يسو الصفوف حتى تستقيم القبلة ان شاء الله اللي في خارج المسجد يسو الصفوف مع الاخرى في داخل المسجد حتى يستقيم الصف ان شاء الله يبقى موازله ان شاء الله استقيموا يرحمكم الله. استقيموا يرحمكم الله. ان تسوية الصف من تمام الصلاة. <صفيق> الله اكبر. <صفيق> <صفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين <تصفيق> لِكَلَّا ذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَنقَضَّ السَّمَاءَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكاد قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونبيت وإلينا البصير انا نحن نحيي ونميت وإلينا البصير يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن نعلم بما يقولون نحن نعلم بما يقولون وما أنف عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا الله اكبر اللَّهُ أَكْبَلُ اللَّهُ أَكْبَلُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعيد اذن الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الطَّرَاقِيَا وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ الى ربك يومئذن البساخ فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يصمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يبنى ثم كان علقتان فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنسى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. بلى قادر انا على ذلك من الشهدين. الله اكبر. سمع الله لمن حمد ربنا ولك ومزيلي هلالي وجيته العظيم السلطاني يا رب العالمين، الله أكبر الله أكبر <تصفيق> الله أكبر